فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَبَ عَنَ اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّرِخِ إِذْ جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَفْوَلِ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 ذا الغ المحسنين ليؤكف الله عنه اسوا ام الذين يعملون يجزيهم اجرا باحسنين الذي اللَّهُ بِكَ فِنَعُذُهُ وَيُنْخِفُ نَكَذِلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ 111. أليس الله بعزيز بانتقام 112. ولئن سألتهم من خلق السماء What's uh that? -huh. and 111. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا Mm-hmm. Субтитрувальниця Субтитрувальниця Оля Дякую فَإِذَا مَا السَّلِيلُ الْإِنْسَانُ بُذِنَ ثُمَّ إِذَا خَوْنَاهُ نُمَتَّمَ مِنَّا قَالَهُ إِنَّ الَّذِي يَفْتِنُ وَلَكِنَّا نَأْخُذُ ثَأْرَهُمْ لَا يَرَوْنَ قَدْ قَ وَمَا هُمْ بِمُعِزِّينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَسْطُرُ كُلَّ مَا يَقُولُونَ